بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة في الله من الإخوة والأخوات سلام عليكم من الله جميعا ورحمة وبركات وأسأل الله جل في علاه أن يجعل مجلسنا هذا من القربات عنده عز وجل وأن يزيدنا علما وعملا وأن يتقبل منا ويرزقنا الإخلاص وصلنا عند كلام الحافظ رحمة الله عز وجل عليه ابن حجر على الحديث الحسن بعد أن انتهى من تقرير أهم مباحث الحديث الصحيح انتقل إلى الكلام على الحديث الحسن فقال فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا بدأ بجملة شرطية إن خف الضبط يعني نزل وقل عن مرتبة الكمال المقررة في شروط الحديث الصحيح وتقدم معنا أيضا أن الكلام أو أن الكمال هناك في الصحيح مراتب قال فإن خف الضبط أي قلى ويقال في لغة العرب خف القوم خفوفا إذا قلوا هذا من الناحية اللغوية قال والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح أي مع توافر ووجود واستيفاء بقية الشروط التي تقدمت معنا في حد الحديث الصحيح وهي اتصال السند عدالة الرواة هناك في الصحيح كمال الضبط هنا خف الضبط مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة إذن الحديث الحسن وهذا الذي ينبغي أن يحفظ الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه يعني قليلا هناك فرق بين خف ضبطه عند المحدثين وبين خفيف الضبط خف ضبطه يعني قليلا وخفيف الضبط صفة مستقرة مستمرة مع الراوي فتلك ليست مقصودة هنا إنما المقصود من خف ضبطه قليلا مع استيفاء الحديث لبقية شروط الصحيح واستيفاء الراوي هنا في الحسن للعدالة المطلوبة ديانة وشرعا ففي جانب الديانة والأمانة والتقوى والورع يستويان الفرق بين راوي الصحيح وراوي الحسن هو في مستوى الملكة الذهنية مستوى الحفظ المقدرة على الاتيان بالحديث في كل وقت كما هو بلفظه، أم إنه أحيانا قد يصاب بسهو أو غفلة خفيفة فيؤخر ويقدم ويغير في بعض أحرف الحديث إذن فإن خفى الضبط مع توافر بقية الشروط في الحديث الصحيح فهو الحسن لذاته لأن الحسن كما تقدم ونؤكد كالصحيح ينقسم إلى حسن لذاته أي توافرت الشروط السابقة في إثناده المعين هذا لا لشيء خارج عنه قال لاشتهاره فهو الحسن لذاته لاشتهاره بذلك وبتوافر هذه الصفات فيه لا شيء خارج عنه أي من خلال طريق آخر أو سند آخر فسر هنا الشيء الخارج قال وهو الذي قد يكون حسنه بسبب الاعتضادي وهو الذي يكون حسنه أي نال مرتبة الحسن وارتقى إلى درجة الحسن ليس بسبب في ذاته هذا ليس الحسن لذاته هذا الحسن لغيره قال بل حسنه بسبب الاعتضاد الاعتضاد مأخوذ من العضد فيعني شد سنشد عضدك بأخيك يعني العضد هو ما يتقوى به الإنسان إما من جسمه أو من خارج جسمه فالاعتضاد هو التقوية والترقية والانجبار اعتضد بحديث آخر أي ارتقى وانجبر وتقوى وارتفعت منزلته إلى الحسن لغيره بعد أن كان ضعيفا ضعفا قابلا للانجبار وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم على الضعيف على الأسباب التي يتعرض لها الحديث فيكون ضعيفا وما هو وما هي الأسباب التي يمكن أن يرتقي بها الحديث وما هي الأسباب التي لا يمكن أن يرتقي بها الحديث وإن تعددت طرقه وزادت فإن ذلك التعدد وتلك الزيادة لا تزيد الحديث إلا ظلمة إذا كان سبب الضعف فيه يتعلق بما لا ينجبر وهو الكذب والتهمة بالكذب والفسق عموما إذن قال إذا كان الحديث سيأخذ الاعتضاد من غيره قال وهو الذي قد يكون حسنه بسبب الاعتضاد قلنا الترقية والارتفاع ارتفاع الدرجة لسبب خارج عن ذلك الإسناد المعين. قال نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه المستور هذا يا أحبابي من المصطلحات الحديثية المتعلقة بالرواد وهو يعني في باب باب يسمى جهالة الراوي الجهالة تنقسم بين قسمين وثلاثة يعني كانت ثلاثة أقسام ثم يعني مع تطور علم الحديث قصروها على قسمين القسم الأول هو مجهول العين مجهول العين يعني لا يميز فلان عن فلان هذا العين هو مجهولة يذكر اسمه لكن لا يعرف من هو ما هو تعريفه كل راو لم يروي عنه عنه إلا راو واحد فهو في الصلاح المحدثين مجهول العين فإذا روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يعدل فهو مجهول الحال يعني نعرف عينه ولا نعرف حالهم من حيث الضعف أو الثقة الأول الذي هو مجهول العين لا نعرف عينه ولا نعرف حاله باطنا وظاهرا ومجهول الحال هو الذي نعرف عينه تميز لدينا برواية اثنين ولكن لا نعرف حاله لم يوثق فهذا هو المستور على القول الذي استقر عليه علماء الحديث فرواية المستور إذا تعددت الطرق حديثه بمعنى عضد بطريق آخر فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف يعني الأوصاف الأخرى التي تقدمت في الحديث الصحيح وأعيدت في الحديث الحسن قلنا إنهما يختلفان في الضبط إما كمال الضبط فهو حديث صحيح مع بقية الشروط أو خف ضبطه وهو حسن الحديث مع بقية الشروط قال بقية الشروط هذه إذا نقص واحد منها أو أكثر فإذا الحديث يكون ضعيفا يعني إذا لم يتحقق شرطنا أو أكثر من هذه الشروط فيكون الحديث ضعيفا قال كان سأل يسأل ما حكم هذا الحديث الذي هو الحسن قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج يعني إنه حجة شرعية نتعبد الله عز وجل بما دلت عليه قال وإن كان دونه يعني في المرتبة وأيضا هو مشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض فهو إذن يشبه الحديث الصحيح ويشاركه في أمرين أمر يتعلق بالحجية فالحديث الحسن حجة كالصحيح ولكنه دونه في المرتبة يعني إذا وجد تعارض بينهما فإننا نقدم الصحيح ونتوقف عن العمل بالحسن وهذا عند التعارض لأن التعارض مظنة الضعف ومظنة الخلل فحتى نسد باب الخلل عن الشريعة نقول إذا تعارض الحسن مع الصحيح فإننا نقدم الصحيح وهو يشابه أيضا في أنه مراتب وأقسام من حيث الجملة هي الحسن لذاته والحسن لغيره قال وبكثرة طرقه يصحح يعني الحديث الحسن إذا تعدد الحسن لذاته إذا تعدد طرقه فإنه بهذا التعدد لهذه الطرق وتعضيد بعضها لبعض وتقوية بعضها لبعض عرفنا من هذه المتابعات ومن هذا التعدد في الطرق أن الراوي الذي يخف ضبطه أحيانا في الحديث الحسن في هذا الحديث لم يخف ضبطه وبالتالي يرتقي بتعدد الطرق إلى مرتبة الحديث الصحيح وطبعا المقصود الصحيح لغيره لأنه استفاد الصحة من عامل خارجي هو الطريق الآخر قال وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد تعدد الطرق لأن, الصورة لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر الوصفين به ضبط راوي الحسن الصورة المجموعة يعني أن يجتمع إذا اجتمع طريقان أو أكثر فإن هذه الصورة يعني التي اجتمعت فيها هذه الطرق تعطي قوة تجبر ترقع وترتقي وتدل على أن القدر الذي وقع فيه القصور لم يقع في هذا الحديث بمعنى أن القصور قد جبر بهذه التقوية سواء كان هذا القصور متعلقا بوصف الصحة أو بوصف الحسن، ولهذا قال الوصفين، يعني وصف الصحيح وصف الحسن قال يعني إن به القدر إذن الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح قال ومن ثم تطلق الصحة على الاسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد يريد أن نفهم هذه الجملة يعني فيها كان تقديم وتأخير تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته لو تفرد إذا تعدد يعني إذا تعدد إسناد الحسن لذاته وهو متفرداً في الأصل إذا تعدد أصبح صحيحاً مرة أخرى الجملة هذه تطلق قال الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لا تفرد هذه لذاته لو تفرد صفة للحسن لذاته لو تفرد ويعني جواب الشرط هو إذا تعدد كأنه قال إذا تعدد الحديث الحسن المتفرد لذاته في الأصل إذا تعدد فإنها تطلق عليه الصحة يعني يرتقي إلى وصفه الصحيح وهذا حيث ينفرد الوصف ما معناها قال هذا حيث يكون عندنا وصف واحد إما نقول حسن وهو الحال هنا أو نقول صحيح أو نقول ضعيف هذا معنى انفراد الوصف يعني انفراد الحكم يعني انفراد وصفه بالحسن دون أن يضاف إليه وصف آخر كحسن صحيح واضح قال هذا الحكم يعني يكون وهو الارتقاء إذا انفرد الوصف بأنه حسن لذاته ثم تعدد الطرق فإنه يرتقي إلى الصحيح أي لغيره قال فإن جمع يعني جمع الوصفان الصحة والحسن في حديث واحد قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح إذن يمكن كما ذكر وهذا أشهر من قام به الإمام الترمذي وأكثر منه في سنانه يمكن أن ينطبق وصفان أو أن يطلق حكمان على حديث واحد وتفسير ذلك كما سيأتي إذن الصحيح والحسن يمكن أن يلتقيا في وصف حديث واحد ومنه قول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح قال هذا للتردد لماذا يطلق هذا فإن فا جواب الشرط فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل التردد يعني الشك وعدم الجزم وعدم اليقين من قبل المجتهد من هو المجتهد اللي هو الناقد عالم الحديث عالم الرجال عالم الجرح والتعديل هذا هو المجتهد يعني الذي يجتهد في الحكم على هذا الحديث بدراسة إثنادي قال فللتردد الحاصل من المجتهد قلنا عالم الحديث في الناقل يعني في الراوي هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها أي إلى شروط الحسن يعني هنا تردد هناك أشياء تدل على أنه من أهل الصحيح وهناك أشياء تدل على أنه من أهل الحسن ولم يستطع المجتهد أن يرجح يعني قلنا الشك هو إيش هو استواء الطرفين هذا هو سبب التردد استوى استوات الحجة في الأمرين فلم يستطع أن يرجح وبالتالي أطلق الأمرين معا على نفسي الحديث. الإمام الترمذي أيها الأحباب، وقد ذكر هنا يعني يحسن أن نعطي عليه نبذة بسيطة يعني. وفيها ثوائد الإمام الترمذي هو أحد يعني مؤلفي الكتب الستة المشهورة عند الأمة. وأظن ذكرت لكم سابقا أن خمسة من الست الذين ألفوا هذه الكتب ليسوا عربا في الأصل وهذا دليل على عالمية هذا الدين وعلى إسهام غير العربي إسهاما موازيا وقد يزيد أحيانا لإسهام العرب في خدمة هذا الدين وأن هؤلاء وهم يعني عجم في الأصل قد اجتهدوا حتى ابدعوا في لغة العرب وانتقلوا آلاف الأميال على وسائل غاية في البساطة لكي يصلوا إلى حواضر العالم الإسلامي لطلب العلم الإمام الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي هل تسمعون بمدينة يعني ترمذ؟ يعني ربما قل من من يعرفها لأنه لابد أن نرجع إلى كتب البلدان حتى ندرك أن ترمز تقع فيما يسمى اليوم أوزبكستان في أوزبكستان في الجمهوريات الإسلامية وهي مدينة كانت يعني فيها يعني علماء كثيرون فإنهم يرتحلون ثم يعودون إلى بلادهم. ناشرين للعلم وأنظر أنت الآن من نسبوكستان يعني يذهب الإمام الترمذي إلى يعني مكة وإلى المدينة وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى يعني البلاد المتعددة للصالب العلم هذا سهل نقوله في نصف دقيقة لكنه يأخذ معاناة سنين وهو على البعير يتنقل من مكان إلى مكان وقد يجد نفق وقد لا يجد نفق وقد يجد يعني ما يتدف به وقد لا يجد، وقد يجد ما يأكل وقد لا يجد، فهؤلاء الرجال صنعوا بعرقهم وبدمائهم تاريخ الإسلام حيث وفقهم الله عز وجل لذلك. فأبناء هذا الزمان من المسلمين عليهم أن يعني ينبروا لأخذ نصيبهم من خدمة هذا الدين. طبعا مؤلفات الإمام الترمذي كثيرة جدا. يعني منها السنن الذي هو الجامع الصحيح سماه ومنها العلل الصغير ومنها كتاب الزهد وكتاب الأسماء والكنى وكتاب في التفسير وكتاب في التاريخ يعني مؤلفاته كثيرة جدا وقد توفي سنة 79 ومائتين مائتين وتسعة وسبعين الإمام الترمذي أحبابي هو الذي يعني أشهر وأشاع مصطلح الحسن لأنه استخدمه أكثر من غيره في كتابه استخداما كبيرا جدا وقد كان يوجد قبله متنافرا قليلا الاستعمال وقلنا إن في المراحل الأولى كان الحديث يقسم إلى صحيح وضعيف فقط ثم بدأ في عهد التنمذي ينتشر انتشارا واسعاً لأنه استخدم جملة من المصطلحات الكثيرة التي يعني يندرج ضمنها اسم الحسن، فالحسن والحسن الصحيح والحسن الغريب وهكذا. قال الإمام الحافظ بن حجر وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. ما زال يؤكد لنا قبل قليل قال وهذا حيث ينفرد الوصف والآن قال وهذا حيث يحصل التفرد بتلك الرواية يعني حسن صحيح إذا كان له إسناد واحد فمعناه معنى هذا الإطلاق وهذا الحكم أنه حسن يعني أن رواته مترددين بين شروط بين تحقيق شروط الصحيح وتحقيق شروط الحسن أو أنه يعني أهل الجرح والتعديل بعضهم قال إنه صحيح الحديث وبعضهم قال إنه حسن الحديث قال وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية يعني سناد واحد قيل فيه حسن صحيح سأتينا بعد قليل ما الحكم عندما يكون هناك أو مت ما الجواب عندما يكون الحديث يسندان قال وعرف بهذا جواب من استفشكل الجمع بين الوصفين قال هذا الذي قدمته لكم من أنه التردد في الراوي هو الذي أدى إلى إعطاء الوصفين تردد دون جزم وبالتالي الأبرى للذنب أن يقول هو حسن صحيح لكن قال إذن هذا عرف به جواب الاستشكال لأنه قال الحسن قاصر عن الصحيح هذا الإشكال، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. يعني كانك تجمع بين بين القصور والكمال في وصف واحد، وهذا لا يليق أو لا يناسب. لكن الجواب هو التردد في حال الراوي. قال ومحصل الجواب. أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله في حال رويه يعني ترددهم وعدم الجزم بمرتبة من المرتبتين اقتضى للمجتهدي ألا يصفه بأحد الوصفين معينا يعني اقتضى هذا التردد ألا يصفه بوصف واحد معينا يعني على سبيل التحديد والتعيين والتقيد يقول حسن أو صحيح، فيقال فيه حسن يعني باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم من آخرين إذن المخرج هو أن يعطيه الوصفين فيقول يعني صحيح يعني حسن أو حسن صحيح يعني باعتبار حكم مجموعة عليه بالصحة فهو صحيح وباعتبار حكم مجموعة بالحسن فهو حسن. قال وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد. الآن مسألة الغوية. الغوية بحتة. قال يعني العصى أن يقولش. قال لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. حسن أو صحيح. لكنه حذف حرف التعاد تردد اللي هو أو. حذف أو فصارش حسن صحيح. قال وهذا كما يعني حذف يعني المتكلم أو الكاتب حرف العطف من الذي يقول بعده هذا أيضا نقطة لغوية نقول مثلا جاء فلان وبعده فلان وبعده فلان فتحذف الواو حرف العطف يحذف يقال جاء فلان بعده فلان بعده فلان بعده فلان يعني هذه نقطة لغوية ولم يصب من حاول أن يفسرها ب يعني شيء ما تقدم من كلام الحافظ. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح وهذا واضح طبعا ما قيل فيه حسن صحيح فيه تردد. قال لأن الجزم أقوى من التردد واضح يعني أن القطع الجزم هو القطع والتأكيد والتردد هو الشك واستواء الطرفين في المسألة الجزم دائما أدو أقوى من التردد بطبيعة الحال وهذا حيث التفرد بإسناد واحد ما زال يذكرنا أنه ما زال يتكلم على الإسناد الواحد وإلا أي إذا لم يحصل التفرد الآن خرجنا من حديث حسن باعتبار إسناد واحد إلى حديث حسن باعتبار إثنين أطلق عليه الوصفاني صحيح حسن ولا حسن صحيح قال وإلا إذا لم يحصل التفرد في الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار ال... باعتبار إثنين أحدهما صحيح والآخر حسن يعني هذا الإطلاق إذا أطلق على حديث له إسنادان فيكون صحيحا باعتبار إسناد ويكون حسنا باعتبار إسناد آخر طبعا أريد أن أقول لأحبتي حتى يعني ما لا يبقى تساؤلات في أذهاننا كثيرا أقول إن هذا الوصف يعني أكثر من قام به هو الإمام الترمذي. ولا يوجد غير عند غيره إلا نادرا جدا. لأن تطبيق القواعد ماذا يقتضي تطبيق القواعد على الحديث الحسن الذي وقع فيه التردد بهذه الطريقة أن يكون أيش؟ أن يكون صحيحا لغيره. مادام صحيح بإسناد وحسن بإسناد آخر، فإن الحسن. هنا يرتقي بإسناد الصحيح إلى الحسن لغيره وأيضا التردد في حال الراوي بين الصحة والحسن في تحقيقه لذلك الشرط أو الآخر فإننا نرتقي بحديثه إلى الحسن لغيره لكن الحافظ ابن حجر هنا أراد أن يبين لنا يوضح يعني مراد الترمذي من قوله هذا حتى إذا قرأت في كتابه فإنك تدرك أن ما قال فيه يعني حسن صحيح، فالمقصود هو هذه التخرجات إما باعتبار إسناد وآخر وإما باعتبار قوم وآخرين من المعدلين والمجرحين، ولكن من حيث المرتبة هو يعني كمرتبة الصحيح لغيره. قال إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي هذا الآن مرتبة غير ما تكلمنا عليه قبل قليل الآن الحديث الصحيح إذا كان فردا وكثرت طرقه فإنه في هذه الحال يكون أعلى مرتبة من الصحيح لغيره يعني هذا الكلام الذي يمكن أن يخرج به كلام الحافظ حجر هنا تخريجا صحيحا لأنه في الحقيقة من ناحية العملية ليس هناك شيء فوق ما قيل فيه صحيح غير يعني المتواتر فنخرج من الأحاد لكن في داخل الأحاد يعني فوق ما قيل فيه صحيح المفترض إما أن نضيف كلمة لغيره فوق ما قيل فيه صحيح لغيره أو ندخل في المراتب الثلاثة أو في المراتب السبعة المتقدمة ليظهر لنا التفاوت في المراتب داخل الصحيح لا تفهم من كلام ابن حجر أن هذا الحديث يخرج من الأحاد ويصبح مثلا متواترا لا إنما مقصده فوق ما قيل فيه يعني صحيح لغيره وإلا فإن الكلام لا يتخرج بغير هذا قال إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي والأصل الذي عليه أهل العلم في التطبيقات قبل الحافظ ابن حجر بقليل وأيضا بعد الحافظ ابن حجر هو أن الحسن يستفيد من الصحيح سواء كان لذاته أو لغيره في الترقية وأن الصحيح لغيره لا يستفيد من طريق من زيادة الحسن وأن لأنه سيصبح الحسن لغيره يصبح حسن لذاته فيستويان فإذا الحسن يستفيد يعني الأقل هو الذي يستفيد من الترقية عند التعدد وليس الأعلى هو الذي يستفيد من التعدد فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث؟ حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتبهوا يا أحبابي هنا نقطة يعني هي بسيطة لكن عندما كثير من الأشياء المبسطة أحيانا إذا عبرت عنها بلغة قد يكون فيها نوع من الارتفاع أو العلو في النظم قد نظن أنها صعبة لكن في الحقيقة الأمر ليس صعب أريد أن نختزل وأقول لكم أن الإمام الترمذي عرف أو ذكر مجموعة كبيرة من المصطلحات في حكمه على الأحديث ذكر الحسن الصحيح وذكر الحسن الغريب وذكر الصحيح الغريب ويعني ولكن لم يعرف في كتابه إلا الحسن والذي عرفه في الحقيقة هو الحسن لغيره وليس الحسن لذاته لأنه يشترط فيه يشترط فيه أن يروى من غير وجه يعني الحافظ الترمذي قال كل حديث يروى في تعريفه الحسن قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا عندنا حديث حسن يعني هذا التعريف أحبابي هو للحسن لغيره لقال لأنه قال يروى من غير وجه ثم هو للحسن لغيره عند عند الإمام الترمذي لأنه اشترط فيه التعدد ويقع قريبا جدا من الحسن لغيره عند علماء الحديث يعني لا يقع عليه يعني وقوعا كاملا لأننا يعني عندما نقول فيه راوي لا يتهم بالكذب عندما يقول الحافظ الإمام الترمذي طبعا التهم بالكذب يعني حديثه متروك يعني تحت الوضع يعني الكذاب هو حديثه موضوع والمتهم بالكذب حديثه متروك أخوه الموضوع هناك مراتب كثيرة جدا بين الحديث المتروك وبين الحديث الضعيف ضعفا منجبرا فهذا الشرط بعيد يعني شوية عن عن المطلوب في موضوع المراتب عند النظر وعند التحقيق فإذا الحافظ الحافظ ابن حجر هنا يخرج لنا إشكالا ثم يجيب عليه وقد لخص لكم الأمر لكن نقرأه من كلام الحافظ ابن حجر قال فأنقيل قد صرح التلمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه يعني تتعدد في الطرق فكيف يقول في بعض الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني هو حسن وفي نفس الوقت يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني عنده غريب عنده طريق واحد فكأنه ناقض نفسه ظاهرا كانه ناقض نفسه لأنه وصفه بحسن وقال لنا الحسن عندي يروى من غير وجه النحو ذاك يعني تعدد طرقه ثم يصفه هنا بالغرابة وبي يعني تفرد الطريق قال فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسنى المطلقة يعني لم يعرف الحسنى بأطرافه أو بأقسامه يعني مطلقا وإنما عرف نوعا مقيدا قال عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه هو وهو ما يقول فيه حسن فكأن هذا يعني المصطلح بتعريفه ذاك هو خاص بالإمام الترمذي إلى حد كبير وأن ما قال فيه حسن هو ما عرفه لنا بأن تنتفي عنه التهمة من الكذب وأن يكون مشتهرا وأن يروى من غير وجه فهذه أوصاف أقرب إلى اختصاص الإمام الترمذي منها إلى أن تكون عامة عند بقية المحدثين قال الذي عرفه إذن قال هو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى من غير أن يقول فيه غريب ولا صحيح لا يضيف إليه وصفا آخر قال وذلك أنه يقول في بعض الحديث, الحديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب يعني وصف واحد وفي بعضها حسن صحيح وصفان وفي بعضها حسن غريب وصفان وفي بعضها صحيح غريب وصفان وفي بعضها حسن صحيح غريب ثلاثة أوصاف طيب على أي شيء يقع وصفه أو تعريفه من هذه الأوصاف تعريفه يقع فقط على ما قال فيه حسن دون أن يصفه بأي صفة أخرى قال ابن حجر وتعريفه إنما هو وقع على الأول فقط لهو إيش حسن وصفه بوصف الحسن فقط، وعبارته قال وتعرفه إنما هو وقع على الأول فقط وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا يعني جامع الصحيح حسن صحيح فإنما أردنا به حسن حسن إسناده عندنا إذا كل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حسن يعني بهذا يجاب على الاستشكال الذي يقول فيه حسن غريب الكلمة حسن المركبة تختلف عن كلمة حسن المفردة عند الحافظ الترمذي قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط يعني إمام الترمذي لم يعرف إلا المصطلح الذي شهره والذي يظن أن هذا الاستلاح فيه يعني من حيث هذا التعريف هو خاص بالإمام الترمذي في كتابه أما بقية المصطلحات فيلتقي فيها مع بقية المحدثين قال ابن حجر قال وكأنه ترك ذلك يعني ترك تعريف هذه المصطلحات استغناء بشهرته استغناء بشهرة تعريفات تلك المصطلحات شهرته هنا الهاء من حيث اللفظ تعود على ذلك ولذلك أفردها لكن المقصود مجموعة المصطلحات الضمير قد يعود على اللفظ وقد يعود على المعنى فإذا عاد على اللفظ غالبا ما يكون مفرداً وإذا عاد على المعنى يكون بحسبه يعني مفردا مثنى أو جمعا قال وكأنه ترك ذلك التعريف عن استغناء بشهرته عند أهل الفني. الفن الفن أيها الأحباب هنا مقصود به العلم يعني من حفظ المتون مثلا حاز الفنون يعني حاز العلوم ويعني يطلق يعني يعني مصطلح أهل الفن على أهل العلم في الصناعة المتخصصة إما في التفسير أو في العقيدة أو في الحديث أو في وصول فوقه هكذا قال واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه هذا يجيب كأنه قيل له ولماذا إذن عرف هذا التعريف فقط قال إما لغموضه أنه يعني غير واضح للقارئ والعنده الاستخدام، وإما لأنه استيلاح جديد خاص به، وهذا في الحقيقة هو الأظهر والأرجح أن هذا الاستيلاح جديد وخاص به، ولذلك قيده قال الحافظ ابن حجر بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي، يعني أنه يعني عندما عرف قال عندنا. ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الإمام الخطابي الإمام الخطابي أيها الأحباب يعني عرف الحديث الصحيح بقوله قال هو ما عرف مخرجه ما عرف مخرجه يعني صحابيه مخرج الحديث هو صحابيه عند أهل الحديث واشتهر رجاله يعني عرف رجاله بحمل العلم فليس مجاهيل لا عينا ولا حالا ولا من المستورين وعليه مدار أكثر الحديث يعني أكثر الحديث يعني مدارها على هذا النوع من الحديث الحسن وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء طبعا تعريف الخطابي يعني انتقد انتقادا كثيرا لأن الحدود يا أحبابي التعريفات يقولون الحد ينبغي أن يكون جامعاً مانعاً الحد التعريف يكون جامعاً مانعاً يعني جامعاً لما يندرج تحته من الشروط ومانعاً مخرجاً لما يضادها وبالتالي ينبغي أن يقاس يعني عندما نقول ما اتصل سنده نستطيع النقيس بنقل العدل نستطيع النقيس العدل خف ضبطه نستطيع النقيسها يعني بلا يعني خاليا من الشذوذ ومن العل نستطيع النقيسها لكن اشتهر رجاله عرف مخرجه يستعمله عامة العلماء والفقهاء هذا كلام لا يقاس وبالتالي لم ينظر إلى يعني هذا التعريف عند الإمام الخطابي وباختصار حتى نعرف قدر الإمام الخطابي يعني كونه لم يوفق في هذا التعريف لا ينقص ذلك من قدره فهو اجتهاد وقد اجتهد الإمام الخطابي هو يعني إمام جمع بين اتقان علم الحديث يعني خاصة في باب الرواية يعني عندنا الرواية وعندنا الدراية وعندنا التصنيف يعني هو أتقن التصنيف وأتقن يعني الرواية وأتقن الدراية بمعنى الفقه والاستنباط وإن كان في مجال يعني علم الدراية كيعني جرح وتعديل هو أقل من غيره في هذا الباب وهو أبو سليمان حمد حمد مثل الحمد بدون الفولام حمد ابن محمد الخطابي البستي البستي ذكرنا قبل قليل ترمذ وقلنا انها من الجمهوريات الاسلاميه التي يعني سيطر عليها الاتحاد السوفيتي بعد ذلك وهذا من بوست وبوست مدينه كبيره في افغانستان وقد خرجت مجموعة من العلماء منهم ابو حاتم بن حبان البستي وهذا طبعا الامام الخطابي البوستي وهو عنده مصنفات كثيرة منها مثلا معالم سنن في شرح سنن بي داود ومنها اعلام السنن في شرح صحيح البخاري وهما من افضل وافيدي الكتب في بابيهما في شرح هذين المدونين من مدونات الحديث الشريف وله رحلة يعني متعددة من الأماكن وأنظر كيف طبعا أيضاً مرة أخرى يرتحل من يعني أفغانستان إلى بلاد الحرمين إلى يعني غيرها ويعني قد توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة ثلاثمئة وثمانية وثمانون للهجرة الإمام الخطابي إذاً يعني نسَب كلامه أو تعريفه إلى يعني أهل العلم وهل الحديث لكنه عبر عنه تعبيرا إنشائيا عائما لا يمكن أن يقاس والمفترض في التعريفات خاصة هذا الباب بالذات باب علم الحديث ينبغي أن تقاس الشروط لأننا ينبغي أن نعود إلى المصادر ونتحقق منها نتحقق من اتصال السند ومن عدالة الراوي ومن ضبطه ومن يعني سلامة الحديث من الشذوذ وسلامة الحديث من العلة سندا ومتنا هذا كله يحتاج إلى قياس وإن شاء الله عندما يعني سهر الله وأخذتم في المستقبل علم التخريج ودراسة السني ستدركون يعني أي صعوبة يعني عانى هؤلاء العلماء في هذه الأمور وأنا أقول لكم من باب يعني من انطلاق الخبرة والتجربة في هذا الباب أحيانا حديث واحد قد يأخذ مني مثلا بضعة سبيع إلى شهر مع وجود المصادر وجود الكتب وكذا لأن المسألة تحتاج إلى معاناة أحيانا تقع في علة لا تستطيع إدراكها واستخراجها أحيانا تجد راويا عليه نطف قليل جدا فتحتاج أن تغوص في في المضان وفي غير المضان حتى تدرك ثم تحتاج أن تعرف رحلة الراوي وفي أي تاريخ كانت وهل لقي هذا أم لم يلقه في رحلته يعني طبعا المجال كبير وهؤلاء يوفقهم الله عز وجل وبارك لهم في أوقاتهم وفي حافظاتهم التي لم تكن منشغلة ب يعني جزئيات وتفاصيل إذا دخل الإنسان قبره لا يجد لها وزنا كانوا يعني يركزون على ما ينفعهم في آخرتهم وعلى ما ينصر دينهم في دنياهم قال الحافظ ابن حجر وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم الحافظ ابن حجر يحيل النعمة إلى المنعم هنا على ما وفقه الله عز وجل له من يعني تفسير لكلام الحافظ الترمذي في موضوع حسن صحيح وكيف أنه عرف أمر هو الأقرب أنه استلاف خاص به واستلاف جديد وأنه لم يعرف بقية المصطلحات المركبة التي ذكرها فبان بذلك مراده بحمد الله قال وزيادة راويهما هنا يتكلم على موضوع زيادة الراوي يعني إذا زاد الراوي في حديث عن حديث عن رواية راوي آخر لذلك الحديث الزيادة إذن هي الفرق بين روايتين زيادة لا نقصنا فإذا زاد الراوي فما حكم هذه الزيادة طبعا المشهور عند أهل العلم يعني عند كثير من أهل العلم مصطلح زيادة الثقة مقبولة لكن هذا الاصطلاح وإن كان يقع على الأغلب لكنه لا يقع على الجميع يعني هذه عبارة تنقصها الدقة عند النظر وعند التحري وعند التطبيق العملي للأحاديث يمكن أن يكون ثقة لكن زيادته هنا لا تقبل قد يعارضه من هو أوثق منه ولهذا لابد من من الانتباه وهذا ما يحاول القاضي هنا أن يبينه قال وزيادة راويهما أي راوي الصحيح والحسن أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم استثناء ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة طبعا هنا ممن هي صفة وليس يعني مرتبطة بتعريف أوثق وليس أفعل تفضيل هنا لما بعدها قال ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق هذا الذي أوثق لم يذكر تلك الزيادة كان نقول ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ولم يذكر تلك الزيادة حتى تكون عبارة أسهل قال لأن الزيادة لها احتمالات لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا هناك زيادة لا تنافي العصر كان يعني يزيد مثلا قطعة في الحديث او قصة راوي يذكره بقصة وراوي يذكره بدون قصة قال فهذه تقبل مطلقا عند عدم التعارض قال لانها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه قال ما هو التوجيه لماذا تقبل الزيادة غير المنافية غير المتعارضة واحد مثلا اثنين حضروا قصة واقعة ثم حدثاك بها كلاهما ثقة واحد حدثك على جزء والاخر حدثك على جزء اطول لا يتعارض مع الجزء الاول فهم قد يكون حضر نصف الحديث فقط كثير من الصحابة يصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بحديث فاته منه شيء فحدث بما سمع ولم يحدث بما فاته ولم يسمعه وبالتالي لا تنافع بين الأمرين وهذا كأنه سمع حديثا مستقلا يعني ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره يعني يرويه هو فقط يعني ممكن من ناحية العملية يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أحد الصحابة وحده ثم جاء بعد ذلك صحابة آخرون واستمعوا لبقية الحديث هذا الصحابي الأول روى القطع الحديثة كاملا والصحابي الآخرون رووا جزءا من هذا الحديث وبالتالي لا لمنافر هذا الاحتمال الأول عند عدم المنافات الاحتمال الثاني أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح عند التعارض لابد من النظر إذا كان يلزمنا من قبول هذه الزيادة أن نرد الحديث الآخر الذي بدون هذه الزيادة لأنه لا يمكن طبعا هذا كله أو أكثره في الحقيقة دراسة دراسة نظرية لكن يحتاج إليها في التطبيق وإن كان نادرا لكن ما دمت تحتاج إليها وتحتاج إليها ولو في حديث واحد فمن توفيق الله عز وجل يعني هذه الأمة أن هيئ من بحث هذه المسائل لأن الأصل طبعا ما يخرج من مشكات النبوة لا يتعارض ولهذا فإن يعني سيأتينا في الحديث المتعارض كيف أن يعني العلماء يعني تكلموا بكل دقة في هذا الباب وأن الأصل في الحديث عدم التعارض فإذا وجد التعارض معناها السهو من الناقل أو مشكلة من الراوي فنحتاج إلى أن نبحث عنها إذن هذه المسألة هنا تحتاج إلى ترجيح تحتاج إلى أن نرجح بين المتعارضين ويعني طرق الترجيح كثيرة جدا وهي من المباحث المشتركة بين علم وصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وقد أوصلها الإمام الوليد الباجي في كتاب كتابه في وصول الفقه إلى حوالي خمسين وجها من وجوه الترجيح بين الأخبار وإن شاء الله يعني نكمل في حصة قادمة فإذا كان عندكم بعض الأسئلة فتفضلوا بها لكن أريد أن أقول يا أحبتي لا لا أريد أن تشوش أذهانكم بسبب هذه المصطلحات خذوا الثوابت وعند التطبيقات في يعني حجية السنة أو في أو في دراسة الأسانيد ستتضح الصور أكثر لكن الذين أخذوا أن الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بقد بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة وأن منه الحسن ومنه الحسن لذاته ومنه الحسن لغيره وأن الحسن لغيره كما سيأتينا أيضا هو الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه والحسن لذاته يحتوي على شرائط الصحيح في ذاته الحسن في ذاته وأنه إذا تعددت طرقه يرتقي إلى الصحيح لغيره وأن تعريف الحسن عند الترمذي الأرجح والأظهر أنه خاص به وبمسمى الحسن في كتابه وليس في مسمى الحسن الصحيح والحسن الغريب وغير ذلك فهذه يلتقي فيها مع بقية أهل الحديث أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يعيننا على الصبر والجلد والمتابعة وبالله التوفيق وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفضلوا بارك الله فيك شيخنا يقول السائل السلام عليكم في حالة وجود إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن فمتى يصير حسنا لغيره ومتى يصير صحيحا لغيره إذا وجد لنفس للحديث نفسه اسنادان حسن وصحيح لا يمكن أن يكون الحديث حسنا لغيره لأن الحسن قلنا قبل قليل يعني الحديث بالتعدد يرتقي ولا ينزل الحسن لغيره أنزل من الحسن لذاته وبالتالي احنا عندنا أنت قلت حسن وصحيح فالحسن هنا يرتقي للصحيح لغيره ولا ينزل إلى الحسن لغيره لكن الضعيف إذا تعددت طرقه وكان الضعف منجبرا وسيأتينا التفصيل فإن هنا الضعيف ضعف منجبرا هو الذي يرتقي الحسن لغيره بقي هناك سؤال فقط ولكن هو لإعادة تفسير كلام أترحه عليك؟ يقول سؤال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل تفضلتم علينا يا شيخنا وأعدت لنا تفسير كلام الحافظ ابن حجر الذي قال فيه أن الحديث الحسن الصحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء طيب قلنا يا أحبابي أن ما قيل فيه حسن صحيح الذي يعني يتناسب مع قواعد المحدثين هو أن الحسن هنا يرتقي إلى الصحيح لغيره أما الصحيح فإذا كان صحيحا لغيره فهو يعني سيبقى صحيحا لغيره وإذا كان يعني صحيحا فإنه لن يستفيد من مرتبة الحسن هنا فتوجيه كلام القاضي عياض الحافظ ابن حجر عفون في هذه المسألة هو أنه نتصور موضوع التباين والتفاوت في مراتب الصحيح وأن هناك مداخلة في الحقيقة عندما نأتي للتطبيقات نجد مداخلة بين مراتب الصحيح المتفاوتة وبين بعض مراتب الحسن وخاصة عند المتقدمين عندما نأتي للتطبيق نجد المتقدمين بينهم يعني قاسم مشترك بين الحسن والصحيح وهذا من المباحث الحقيقة الدقيقة التي تحتاج إلى يعني أدوات عالية من اتقان هذا العلم حتى ندركها وبدون هذا الأمر لا نستطيع أن نفسر كلام الحافظ ابن حجر على قواعد المحدثين لأنه لا يمكن لحديث صحيح إيش معنى فوق الصحيح فوق الصحيح ما يجدل المتواتر المقبول هو إما متواتر أو صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو لذاته أو حسن لغيره هذا التقسيم الذي وقع الاستقرار عليه وهذا الذي قلنا فيه يعني صحيح لذاته ولغيره سبع مراتب كما تقدم معنا وهذه المراتب قد تلتقي مع شيء من الحسن فهو لو قال يلتقي معه يعني يستوي معه قد يمشي على قواعد المحدثين أما فوقه فهذا يعني لا يظهر والله أعلم نعم هناك سؤال أرد للطوب للتو <تصفيق> السلام عليكم إذا تعارض في حديث صحيح لغيره وحدي... إذا تعارض حديث صحيح لغيره وحديث حسن صحيح منفرد فماذا نرجح؟ كيف مرة ثانية؟ إذا تعارض حديث صحيح لغيره وحديث حسن صحيح منفرد فماذا نرجح؟ صحيح يعني الترجيح يحتاج إلى دراسة هنا لا يمكن القول بقاعدة أنه يعني نرجح أحدهم مباشرة يعني الترجيح قد نرجح هذا وقد نرجح هذا لأن الصحيح لذاته صحيح لذاته وهذا الحسن إما ورد من طريق صحيح لذاته كما تقدم فبالتالي يستويان وإما أنه حسن عند قوم ويعني صحيح عند آخرين فالتردد يمنع من الجزم فإذا قلت أنت أنه قد يكون أقل يقال لك أو قد يكون مساويا وبالتالي هذا من الأشياء التي تدرس يعني دراسة فردية لكل حديث على حدة حتى نستطيع أن نميز وقد يعني تعرض النقاد لبعض هذه الأمثلة وتعرضتنا لأحد الأحاديث في إكمال المعلم ويعني بعد دراسات شواهد ومتابعات وكذا يعني تبين لي أن يعني الترجيح الصحيح لذاته في في المثال الذي درسته أنا لكن ليس بالضرورة أن يكون في كل الأمثلة يعني نعم يعني الم الخلاصة أنه لا تستطيع بقاعدة كما نقول مثلا عند تعارض الصحيح لذاته والصحيح لغيره نرجح الصحيح لذاته هذه قاعدة الصحيح الحسن الصحيح إذا تعارض مع الحسن مع الصحيح لذاته فلا نستطيع أن نرجح ترجيحا مباشرا نحتاج إلى الدراسة لهذا الأمر قبل أن نرجح وكما قلت يعني هناك بعض لمثلة على هذا وفق الله صلى الله عليه وسلم وإياكم على طاعته والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخانها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته